خُلِقْتَ براءة من كل عيب كَأَنَّكَ قد خُلِقْتَ تكما تشاء دوالوها كل الله باجي وامدوالوها كلا الله حبيب الله I'm